يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا, أن أنذروا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ